عشت ي حياتي مصدق بعشق ه و ا وانا يوم ورا يوم م س ت ح م ل ك ويزين اساك وياريتك مش كان فارق معاك だれだってやきなフィ ه ا ل و م ل ه ا ه ا ل ل ل لا ما ل